قرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر.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 على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم مددا وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا ثم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 كتو وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانو ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدّي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 مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا <الطبع> أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ تقوا وأهل المغفرة.